لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسان إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا مننا ونحن غصب ونحن غصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا سُفَاءَ وَطَارِقٌ هُوَ أَرْضٌ يَخْلُلُ لَكُمْ وَاجِهَهُ أَبِيكُمْ يَخْلُلُ لَكُمْ وَاجِهَهُ أَبِيكُمْ وَتَقُومُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ ض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحال أكله الذب وأخاف أي أكله الذب وأنت من قالوا لئن أكله الذئب ونحن غصبة إنا إذا لقال And uh, no. وأوقيت Oh I'm <laughs> قام يصي بدم كلب. قال بل سولت لكم أنفسكم أم رن اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَ وشروه بثمان بغس دراهم مغدوذة وشروه بثمان بغس دراهم ما معادودتهم وكانوا فيه من الزاهدين. وقال أَكَرِّمِ مَنْ وَامَ وَسَاءَ إِنْ يَنْفَعَنَّ أَوْ نَفْسِهِ وكذلك مكن لي يوسف في الأرض ولنعلمه من تؤول الأحادي. لما بلغ أشد هو ربي احسن مثوا قد همت به، وهم بهذا لا. and تبقى الباب وقدت قميصه من دبوري وألف يا سيد هذا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل قميصك قد من قبول فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميص دا من دبورٍ فكذبت سواه ومن الصادقين فلما رأى قميصه. من دُوَّرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدٍ كُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف اغرب ظنها ذا وتنفري لي ذنبك انك كنت من خطئ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 إنا لَنَرَاهَا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَت بِمَكْرِهِ نا أرسلت إليهن، واعتذت لهن متك، واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلم ما رأينا هم أكبرنا هم وقطعنا أيديهن وقلنا قاش لله ما هذا بشرا إنها ولئن لم يفعل ما مُؤِلَيَ مِنَ مَا يَذْعُنُ مِن لَّيْلٍ وَإِن لَّا كيدا هن أصب إليهن وأكون من الج. 119. إن تجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 110. إنه هو السميع العليم تجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم